ترجمة <تصفيق> السموات وما في الأرض، وهو العلي العظيم. تكاد السماء تک الزمان Alhamdulillah. تو لم تصخن من دوني أولياء لي أَلَمْ تُم فِي شيء الشَّيْءِ فاخر السماوات والأرض جعل لكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله The al والأرض جعل لكم من أفوسكم أزواج ومن الأعاب أزواج يذرأكم فيه ليس لكم شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء انهم بكل شيء عليم وَمَا وَصَيْنَا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي وله لا كلمة سبقت من ربك إلى ضَعْنُهُمْ لَفِي شَكٍّ مِن نُّقْمِجِ فَلِنَفَنَّكَ فَنْتُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ فَماوٌ ده نناؤ اليه المصير فلي و ان سم ما قم Oh, <laughs> بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. الله ربنا وربكم لنا